إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراير فما له من قوة ولا نصر والسماء ذات الرجع ولرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ريدا